111. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين 112. والذي جاء بالصدق وصدق به لهم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفِر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم احسن الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف عبده العده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد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 ni